We we'll إِنَّ نُوحًا إِلَّا نُوحًا وَلَمَّا كُنَّا فَإِنِّي غفر رحيم. وأدخل يدك في جَيْبِكَ تخرج من غير الزور من غير الزور. Bą... Well... No, no, no. يوم يرمى بكل żem, żem, żem, żem, żem, żem, Chcę, co تنتظر ان تملك واوتي من Zdjęcia o oh. the uh -huh. One, day, one, day, one day. Oh boy.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 You want Dzień no, no. بيَادَ النُّورِ بيَادَ النُّورِ أَنْ وَمَنْ أنتي أن تكون من الذين لا يندمون.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 Oh uh -huh. Thank <laughs> you.